كانت تعيش القرية تعرفه ما هو يحذر لهم الكتب والأشتى، وكان يذهب وسيارته مملوءة بالحوز والسكر لتوزيعها على يحتاج حتى حلو الأطفال كان لا ينساها، وكان يرد على من يثنيه عن السفر ويذكر له طول الطريق كان يرد عليه بقوله سبحان الله لا تقول هذا مصاب الدم قد غطى ثياب عندما حملناه سمعنا سمعناه يهمهم فلم نميز ما يقول سمعنا صوت مميز إنه إنه يقرأ القرآن. من لك عدت من سراب فيه تهت من لك عدت من سراب فيه يقول أحد العاملين في مراقبه الطرق السريعه شخص يسير بسيارته سيرا عادية وتعطلت, وتعطلت سيارته في أحد الأنفاق المؤدية إلى المدينة ترجل من سيارته لإصلاح العطل في أحد العجلات جاءت سيارة مستعة مرتطمت به من الخلف سقط مصابا إصابات بالغة فحملناه معنا في السيارة وقمنا بالاتصال بالمستشفى لاستقباله شاب في مقتبل العمر متديد يبدو ذلك من مظهره عندما حملناه وسمعناه يهمهم عندما حملناه سمعناه سمعناه يهمهم فلم نميز ما يقول ولكن عندما وضعناه في السيارة وسرنا سمعنا صوتا مميزا إنه إنه يقرأ القرآن وبصوت ندي سبحان الله لا تقول هذا مصاب الدم قد غطى ثيابه وتكسرت عظامه بل هو على ما يبدو على مشارف الموت استمر يقرأ بصوت جميل يرتل القرآن فجأة سكت التفت إلى الخلف فإذا به رافع أصبع السبابة يتشهد ثم انحنى رأسه قفزت إلى الخلف لمست يده قلبه أنفاسه لا شيء فارق الحياة نظرت إليه طويلة سقطت جمعة من عيني أخبرت زميلي أنه قد مات انطلق زميلي في البكاء أما أنا فقد شهقت شهقة وأصبح الدموع لا تقف أصبح منظرنا داخل السيارة مؤثرة وصلنا إلى المستشفى أخبرنا كل من قابلنا عن قصة الشاب الكثير تأثروا ذرفت دموعهم أحدهم بعدما سمع قصته ذهب وقبل جبينه الجميع أصر على الجلوس حتى يصل عليه اتصل أحد الموظفين بمنزل المتوفى كان المتحدث أخوه قال عنه أنه يذهب كل اثنين لزيارة جدته الوحيدة في القرية كان يتفقد الأرامل والأيتاب والمساكين كانت تلك القرية تعرفه فهو يحذر لهم الكتب والأشفطة وكان يذهب وسيارته مملوئة بالأرز والسكر لتوزيعها على المحتاجين حتى حلو الأطفال كان لا ينساها وكان يرد على من لثنيه عن السفر ويذكر له طول الطريق كان يرد عليه بقوله إنني أستفيد من طول الطريق بحفظ القرآن ومراجعته وسماع الأشطة النافعة وإنني أحتسب إلى الله كل خطوة أخطوها يقول ذلك العامل في مراقبة الطريق كنت أعيش مرحلة متلاثمة الأمواج تتقاذفني الحيرة في كل اتجاه بكثرة فراغي وقلة معارفي وكنت بعيدا عن الله فلما صلينا على الشاف ودفناه واستقبل أول أيام الآخرة استقبلت أول أيام الدنيا تبت إلى الله عسى أن يعفو عما سلف وأن يثبتني على طاعته وأن يختم لي بخير انتهت القصة بتصرف من رسالة لطيفة بعنوان الزمن القادم من سراد في تهدو وعلى وجه شبايا ندب فيه تميتو رب جنبني صداها فهي هي نفسي وهي شيطان الذي منه هربت قدمت لكم هذه الماده من موقع شبكه ملامح الإسلامية